إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديد ونصرده ونستغفره ونسوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهدم الله تعالى فلا مضل له ومن يقضل فلا هادي له وأشهد أن الله إلا الله وحده لا تريك له له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دافة في الأرض إلا على الله القهى يعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله عز وجل بالهنى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها وبت منهما رجالاً كثيراً وانفاءاً واتقوا الله الذين تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً فديداً يُطِع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيماً. ثم أما بعد عباد الله فلا جنّا حول آيات الله عز وَاللَّب البينات المعجزات من سورة النوم هذه الصورة التي ذكرنا أننا أعود ما نكون لدراستها والعمل بها في هذه الأيام فإنها هي النور كما أن القرآن كله نور لنخرج من ظلمة الريبة والشك والفتن التي نحن فيها وقلنا أن الله عز وجل قد قصها باسمها فسمناها النور وقصها بهذه البداية وقال صورة أنزلناها وفرصناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ثم اسمعوا لأول هذه الآيات بينات الذي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرجنا بها من الظلمات إلى النور فقال سبحانه وتعالى الثانية والثاني فجلد كل واحد منهما بيتجنزة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليجهد عذابه مطائفة من المؤمنين بعد ان بين الله عز وجل ما في هذه الصورة انزل الله عز وجل اول احكام هذه الصورة فكانت كالصائكة وكذب الزاد الذي يهد أركان المؤمنين الثانية والثاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والثاني انظروا إلى هذا الإعجاز العجيز في كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل الرجل على المرأة فيقول الحق سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات ويقول الحق سبحانه وتعالى المشركين والمشركات والمناسقين والمناسقات يقول الحق سبحانه وتعالى والذالق والذالقة فقطعوا أيديهم الا في هذه الآية نجد الحق سبحانه وتعالى يقول الذالية والذل فيقدم الله عز وجل ذكر المرأة في هذه الآية على الرجل فيقول العلماء في هذه الآية العجيبة قدم الله عز وجل ذكر المرأة في هذه الآية على الرجل لأن باب الزنا في المرأة أبلى من غضب فإن المرأة إن عفت عف بها ألف رجل وإذا المرأة انفجرت فجر بها ألف رجل. ولا يذن الرجل حتى تذن المرأة لا يذن الرجل حتى تذن المرأة فنجد أن هذه الجريمة تكون من قبل المرأة أعظم من كونها من قبل الرجل، لذلك قدمت المرأة على الرجل في هذه الآية. في حين أنما أنما أنما ننظر إلى جريمة السرقة، نجد الحق سبحانه وتعالى يقدم ذكر الرجل عن المرأة. فيقول الحق سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لأن الرجل وهو مكلف بالنفقه وعنده الرغبة والحرص على جمع المال فإن داء السرقة عنده أعظم من داء السرقة عند المرأة. فيقدس ذكر الرجل في هذه الجريمة على المرأة، اما في جريمة الزنا فان المرأة هي التي تهيء السبيل للرجل، وهي التي تغر الرجل وتطمعه، فظل. إلى قول الله عز وجل إلى خير نساء الأرض لزوجات النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ يقول لهن ولا تخطعن القول فيضمع الذي في قلبه مرض إذا قضعت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة فيطم الذي في قلبه من خير الناس بعد الأنبياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف يحمي الله عز وجل المؤمنين من هذه الجريمة. فمجرد أن تخضع المرأة بالقول فإنها قد فتحت باب في قلب ذات الرجل وهذا القلب مريض، فالقلب المريض عباد الله هو الذي إذا عرضت عليه الفتنة استجاب. نسأل الله عز وجل أن يطاهل قلوبنا من كل مرض القلب المريض إذا عرضت عليه فتنة استجاب لها أما القلب الميت فهو الذي يسعى إلى الفتن ويجري إليها أما ذاك القلب السليم الذي نسأل الله عز وجل أن ننقاه به إلا من أتى الله بقلب سليم ذاك القلب الذي طهره الله عز وجل من كل شهوة ومن كل شبهة فإذا عرضت عليه فتنة ما تأثر بها وما استجاب ولا اهتد فجاءت قلب سليم ولأن الإنسان خلق ضعيفا ولأن هذا الدين دين الفصرة فإن الله عز وجل وهو العالم بنا الحكيم الذي ينزل ما يصنع شأننا حمان الله عز وجل من الدروح في هذه الجريمة فكان من حماية المولى سبحانه وتعالى لنا أن شرع لنا هذه العقوبة فقال الحق سبحانه وتعالى الزانية والثاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلسة يقول العلماء إن الزاني والثانية لا يخلو حالهما من حالتين إما أن يكون بكرا لم يتزوج و إما أن يكون تزوج فإن كن فإن كان بكرة فأعقوبتهما الجلد ما ان كان تدولا بعقوبتهما في الاسلام الرجل حتى الموت وجفى بهذه الجريمة قبحا ان الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم جعل عقوبتها اعظم العقوبات وأجنعها فجعل فيها الجل للذك أمام الناس وجعل فيها الرجن للمحصن حتى الموت وإننا لنعلم أن هناك من يقول أين الرجل في كتاب الله وأن هناك من ينكر الرجل واسمعوا لعمر بن الخطار رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس قال قام عمر بن الخطاب في الناس فحمد الله عز وجل ثم قال اما بعد ايها الناس فان الله قد بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام وانزل عليه الكتاب فكان مما نزل عليه آية الرجل فقرأناها ومعيناها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجب وقد رجمنا من بعده وإني لأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول ليس في كتاب الله رجب اخرج الامام احمد عن ابن عجبات ايضا ان عمر ابن الحبطان رضي الله عنه خطب في الناس فقال ان الله عز وجل قد انزل في كتابه اية الرجل وكنا نقراها ولولا ان يقال أن ابن الخطاب قد جاد في كتاب الله لكتبت في هام في جنب من المصحف لكتبت في جنب من المصحف أو في ناحية من المصحف إن عمر بن الخطاب يشهد ويشهد عبد الرحمن بن عوف وكلان وكلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وإني لأخشى أن يأتي زمان أو قال وإنه سيأتي زمان يأتي فيه أناس يكذبون بالرقم وبالتجان وبالشفاعة وبعذاب القبر وبأناس يخرجون من النار من بعد غطى يا عمر وصدق من عندنا صلى الله عليه وسلم سيأتي أناس يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعباد الق ويكذبون بأن هناك أناس يدخلون إلى النار يمكثون فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا ثم يخرجوا يكذبون بذلك وقد جاءوا وكذبوا وتمعناهم وهم يكذبون بهذا وقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب. أنه قال كنا نقرأ فيما نقرأ والشيخ والشيخ إذا دنيا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز الحكيم فنزخ التلاوة الآية وبقي حكمها وأمر الناس أمر ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصول هذا الدين ومن معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للذين يسيرون على نهج بني إسرائيل فيمنعون النسخ فيمنعون النسخ بين الشرائع ويمنعون النسخ في الشريعة الواحدة والنسك في الإسلام من رحمة الله عز وجل بنا وقد ثبت الرجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع فقد رجب النبي صلى الله عليه وسلم نائد الأسلمين إذ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر بجريمة الزنى فرجبه النبي صلى الله عليه وسلم ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدي الغامدية إذ جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حولة فأقرت بجريمة الزنى فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضعت وفظمت وللها وفي الصحيح أن عربيان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني كان عتيفا أي أجيلا عند هذا الرجل فذنا بمرأته فأراد أن يقتله وهو بي غير متدول أعدا فاكتديت ابني بمئة شاه ووليد، فرصب فقال لي أهل العلم إن ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام فجئت إليك يا رسول الله تحكم بيننا فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أقضي بينكم إلا بكتاب الله فعلى هذا الشاب جلد مئة وتغريب عام واغذر يا أوني إلى امرأة هذا الرجل فإن أقرت بالزنى فارجمها إذا اعترفت أنها وقعت في هذه الجريمة مع هذا الشاب، فجدهم، فخرجوا منها. إذا فالأمر بينه واضح، لا جدال فيه. وإن كان الشيعة يمكنون الرجل مع ادعائهم ادعاءهم وتعظيمهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد ثبت عن علي أنه أدي بامرأة قد زنت فجلدتها وهي مصطنعة فجلدتها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجمع عليها العقبتين. والراجح من أطوال الفقهاء وجمهور العلماء أنه ليس عليها إلا عقوبة واحدة وأن فعل عليهم الظالم كان لتغليظ العقوبة عليها فالحاصف أن الله عز وجل قد جعل هذه الجريمة لها عقوبة خاصة وفريدة ليس لها نظير في الفقه الإسلامي أن تكون عقوبة هذه الجريمة الجل أمام طائفة أي يحضر هذه العقوبة على أرجع علماء أربعة فما فوق وقالوا أربعة واستدلوا بأن هذه عقوبة تثبت بشهادة أربعة فأقل ما يكون في تطبيق الحد عليها من الشهود أربعة وليشهد عذابه وطائفة قالوا أقل ما فيه أربعة فما فوق وقالوا هذا ليكون راضعاً لغيرهم ويكون دعاءاً بالإذن بالاستغفار أي يغ يشغل الناس الشهود الذين يشهدون هذه العقوبة يشغلون أنفسهم بالإذن بالاستغفار لمن يقام عليه الحد ولا يغررون التشدد ولا الإصطفاح إنما كانوا يقفون ليستغفروا الله لهم انظروا إلى هذه الرحمة العظيمة وليشهد عذابهم مصائفه من المؤمنين نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمتعنا بتضييق شريعته وأن يمكننا من السير على زداد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا قول أسف الله عليكم الله عز وجل وعز وجل الحمد لله الكفاء وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفر وأشهد أن لا إله أزل الله رحله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ما بعد عباد الله يكون الحق سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جدة ولا تأخذن بهما رأفة في بنذار. لا تأخذن بهما رأفة في فصيق شرع الله. لا تأخذن بهما رأفة فتتركوا تنفيذ حد الله. والظر إلى فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي يستقص. بالشدة في الحق وعدم التهاون في حدود الله عز وجل جاء له بجارية أي فتاة لم تتزوج وقد ذلت فجندها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أكثر جلده على جدها على الظهر ولكن الأكثر كان على بالفتهاب فرأوا ناس أن ذلك تهاول من عمر فذكروا بقول الحق سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة فقال عمر لا تأخذني بها رأفة فلا أصبت ولكن ما أمر الله عز وجل أن أقتلها وقد أوجعتها ضبطه يقع خلاص ما أمرت أن أقتلها ولا أن أضرب وجهها نفذ العقوبة وأوجعتها خلاص ولا تأخذكم بهما رأسي في ذم الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وكأن هذا شرط في هذه العقوبة. من كان يؤمن بالله واليوم الآتي فليطفق هذه هذه العقوبة. من كان يؤمن بالله واليوم الآتي فلا يرضى بدلا في تنفيذ هذه العقوبة. ويلحق على رغم من المؤمنين. جريبة الزنا من اخباح الجرائم. وان ذلك لا يسلك اوقف السبل، وانه في الاخرة. لفي اسفل السافلين. وانظروا إلى تلك الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا النبيين حق في الحديث الطويل الذي أخذه البخاري وكان في هذه الرؤيا أن أتى ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذاه فكان مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كالتنور في الأرض أعلاه ضيق وأسفله متسع تخرج من أسفله نار كاللهب وفيه ناس إذا جاءهم اللهب ضفوا على الصطف جاءوا على الصطف حتى كادوا يخرجوا ثم يرجعوا مرة أخرى وفي بعض الروايات سمع النبي صلى الله عليه وسلم عويلهم وصرافهم فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين عنهم قال هؤلاء الزناف هؤلاء الزناف يعذبون بهذا إلى يوم القيامة أرواحهم في البرزخ في هذا العذاب إلى يوم القيامة من يقدر على هذا من يتصور هذا وهذا في مقابل لحظات يستمتع بها وتستمتع بها المرأة فيما حرمه الله عز وجل تكن عقيبتهما الخزي والعار في الدنيا وعذاب في البرد وعذاب في النار ولا حول ولا قوة إلا لله الثاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا ثان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أنكاح ربما الله يأتي في القرآن على معنيين وأوجد بهذا لقد أضلت عليكم فتنحوني وعبروني المعنى الأول بمعنى العقد كما قال الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما ملكت ايمانكم من النساء الا ما قد سبق اي لا تعقدوا على امراه قد قضى عليها ابوك فالعقد محرم ويأتي بمعنى الوطء والجماع كما قال الحق سبحانه وتعالى إن طلقها فلا تحل له حتى نكح زوجاً. بعد. فالنكاح هنا بمعنى الوصي والجماع لا بمعنى مجرد العقد. فعلى هذا قال العلماء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أي أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا بمثله. والزانية لا يتزوجها إلا مثلها وهذا بعيد والمعنى الأرجح هو معنى الوصف والجماع أي أن الزان لا يذنين إلا بزانية أو مشركة والزانية لا تمكن نفسها إلا من زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذني الزاني وهو يذني وهو مؤمن وقال صلى الله عليه وسلم إذا زني المؤمن يرفع عنه الإيمان كأنه ظل فإن ساب ورجع عاد إليه الإيمان نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يصفق قلوبنا وأن يزين قلوبنا بالإيمان اللهم أتنفسنا تقواها وذكرها أن تخير من ذكاها أن توليها مولاها اللهم انا نسالك العافاه والعافيه <تصفيق> والبولاء والتقى والتقى اللهم ارزقنا العافاه وارزقنا والتقى اللهم ارزقنا العافاه والبولاء والتقى اللهم اجلنا في دنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اسعنا بازواجنا اللهم اسعنا بازواجنا اللهم اسعنا بازواجنا اللهم اغنا لحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اغنا لحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا العفة والطهارة اللهم ارزقنا العفة والطهارة اللهم طهرنا وطهر الشباب لا وطهرات وطهر, وطهر النساء اللهم أذن في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وفينا عذار النار اللهم لا تعامنا لما نحن أهله ولا تعامنا لما أنت أهله ألا نصف واحد المقدام اللهم إنا نسألك صفة النبي المصطفى في الدوست الأعلى اللهم إنا نسألك صفة النبي المصطفى في الدوست الأعلى اللهم نسألك صفة النبي المصطفى في الدوست الأعلى أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم سبحان الله وحمده أشهد لا إله إلا, إلا أستغفر الله لي